Boing! لكن رأتي عاقرا فهدني من لدنك وي قُلْ وَيَا قَوْمِ مِن آلِ يَعْقُوبَ قَوِّمُوا ذكريا إنا نبشر كبيرنا إنا Altyazı M.K. كانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عثيب قالك ذلك قالك ذلك قال ربك هو علي. Allah diyeceğim. Allah diyeceğim. Allah قال ربي اجعل لي آيته قال آياته ورجع على قومه من المحراج Why? Wow. ضواً بوالده ولم يكن جباراً عصيراً وسلام دين من أهلها مكان خذت من دونهم حجابا فأرسلنا روحنا فتمسل قالتني أعوذ بالرحمن منك كنت Benlik <Sessizlik> olamaz Ah uh -oh. volan قال كذلك قال ربك هو علي هيل آية, ولنجعله آيه, ولنجعله آيه اتيم وانا امر من So come on, let's do that, let's وأجاءها المقام إلى جزع النقلة قام Evet إِتَّخَذُوا مِن ما كان آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ وَإِن مَّكَانَ أَبُوكَ وَإِن فأشارت إذن One are Altyazı M.K. <Sessizlik> um <gülüyor> and mm -hmm. وَمِنَ الَّذِينَ نَتَقَوَّمُ مِنْ شَهِيدِهِ هُمْ مَنعُونَ اِتَّخَذُوا قُلْ لَا لَكِنْ وَلِي لَنَ يَوْمَئِذٍ ظَالِمٌ خادرهم يونا خسرتي إذ قبلها لأمت Altyazı إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا kon <Sessizlik>